نبيك كان خير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين أو الآخرين أو في كل وقت رحيم أما بعد أخواتنا الكريمات دفع سنة ثالثة إن شاء الله بإذن الله نتأني الصورة الآلة إن شاء الله بإذن الله نتأني الصورة الآلة اتكلمنا عن اسم الصورة المرة اللي فاتت الوقت أنا بقى عن الترابط الموضوعي الترابط الموضوعي أول نقطة ليه الصورة بعد البروج والطارد. الصورة بعد البروج والطارق ليه لأنه ده يمكن هيثبت أمام مشاهد الفتنة اللي في البروج والطارق إلا الإنسان اللي هيعلى إلا الملتزم والملتزمة اللي هيعلى يبقى وضربنا مثل به لو لا أنرأى برهن ربه وضربنا مثل بيمشون بي على الأرض هونا وضربنا مثل يعني ضربنا مثل في مسألة إن يعني في مسألة أن من غير ما الإنسان يعلى مش يقدر يثبت على هذه الفتنة طيب بالنسبة للترابط الموضوعة بقى الترابط مع الشوط كله مع الأربعة صور اللي احنا وردنهم في المعركة الثالثة والموعد الثالثة في الجولة الثلاثين قلنا ان في أربع قرارات البط المشابر يش يست... مشابر يتعامل مع اللي بياخدها في أربع قرارات اللي مش مشابر ياخدها لن يستطيع اللي هياخدها قصدي لن يستطيع البط ان يتعامل معه اللي قرر انه يثبت اللي في تثبيته اللي. اللي قرر إنه يوصل اللي أرسلته أضيته ما حصل اللي اهتم انه يعلى ولا يغفل عن منسوب الإيمان في قلبه وتذكيت نفسه بحيث ما مايشوبش المشهد الخارجي للنار بخذين بالكم معا يا جماعة ما هو رفاق تم بيلك النار بالشهوات يعني من بره المشهد مهوت من بره امرأة العزيز في الدين الملكية من بره ذهب قارون والكراسي اللي حوالين فرعون اللي جاعت بها اللي بيقترب منه من بره الحل بقى ايه الحل تبص من فوق بقى فتذهل وتأصرخ إن كتا لتردين وحفت الجنة بالمكارم المنظر من برا نقف عز الحر مؤتقلات سجون سيف فرعون سجن يوسف حريق غلام الأخدود من شار الراهب ظهر خباد يعني من برا سيف المؤنمار الحل الوحيد تعالى وتبص على المشهد من فوق فقم تشوف المشهد بتاع الجنة بقى ايه فتسقط مزهولا ان ايه الحمد لله بقى ويهون عليك اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حاجة يعني اي عقبة بينك وبين الجنة ساعتها تقتحميها فلا اقتحمى العقبة يبقى اذا القرارات الاربعة اللي قرر يثبت انه ده طريقي, طريقي ولو يعني حرقوني ولو في السوق معوني اللي قرر يفصل لرسالته صاحب رسالة اللي قرر تهتم بقلبها وتعلى فوق دنيا وشهواتها وفتنها وكل مقراراتها وهمومها وألمها اللي قرر يكمل ويواصل ويستمر اللي خد الأربع قرارات دول اللي خد الأربع قرارات دول لأنك له الباطل أي شيء يبا الترابط الموضعي خدنا فيه ليه بعد البروج والطارق وبعد كده خدنا ليه مع... على قطب الثلاث بال... صور الثانيين اللي هو هي والثلاث صور أربع صور بقى بأربع قرارات وبعد كده آخر حاجة بدايتها ونهاية صورة الطارق العلاقة ما بين بداية الأعلى ونهاية صورة الطرق نهاية صورة الطرق كانت ايه؟ ها؟ حد فاكر نهاية صورة الطرق في كلمة ختم بها الحزب الأول من الجزء الثلاثين وبعد كده بدأ سبت حزمها ربك الأعلى كانت الكلمة رويدة رويدة لأ إنهم يكيدون كده وأكيدوا كده فماهل الكافرين أعملهم قلنا إن فيه قراءة إن كنت في عند أعملهم وبعد كده تقرأي رويدة رويدة واحدة واحدة الدنيا هتتغير واحدة واحدة والأخوة والأخوات ستيتربوا واحدة واحدة والناس هتشوب لربنا واحدة واحدة والإيمان هينشأ في القلوب واحدة واحدة والواقع هتغير والباطل هيبقى واحدة واحدة رويدة, رويدة يبقى أختنا الهام علش يعني تشوف المشكلة إيه بقى يعني بدم اللي انت واضح عند الباقي ربنا يصلح أمركو جميعا يا رب الله ما قلنا إني آخر الصارك يكيدون كيدا طب المفهوم الواحد لو بص على الواقع و على الارض و على المشر و على الكيد و على الخطط المرعبة للباطل وهم بيخططوا الهزم الدين في المجتمع فيترعب ويقول خلاص الدين هيقع فيجي بعدها سبح اسمه ربك الاعلى بص الفوق بص الفوق زي صورة الساجدة كده لما جت قبل صورة الأحزاب احنا ساجدين وعشر ثلاث جلد جايين يقتلونا في الأحزاب يبقى ايه احنا مسغولين بالله و هم جايين مسغولين بنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخواتنا الكريمات معلش احنا عارفين ان الناس طايمة النهاردة والنسبة تفتر واحدة واحدة قلنا برضو ان اخر صورة الطارق عن الكفر الرهيب بتاعهم بقى الكفر الرهيب بتاع بعدها سبح لا تكن امنا وانطلق لله الله عما يقولون ولا اخف منهم ان تجهر بتسبيح الله سبحانه وتعالى لا شيء أخواتنا الكريمات بالنسبة بقى يبدأ الترابط الموضعي بالنسبة للزمن الزمن بتاع الصورة طبعا يعني احنا كان لنا في هذه الأمور قلنا من العشر الصورة الأوانية وإن كان من تعليق يعني إضافي ان زمنها رهيب يعني زمانها بقى والداعية لسه الآن في بداية الطريق يا جماعة في بداية الطريق زي ما أشار بعض المفسرين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده فرض من المسئولية لما أجي أقول لك أنت مسؤول عن تغيير بنات السنة والمصر إزاي طبعا من إيه طب هرب مين وهذا مين وهغير إزاي وأقنعهم إزاي فإن في الأول الكل النساء الآن الداعية الآن من الطريق وعقباته ولا يقدر ينفذ المهمة ولا الأمانة أعلى منه الطالب المستجيب نفسه الآن إزاي القرآن ده منهم وانطلقوا ولم وإن دخلنا في الإعجاز التغييري للصورة إيه الإعجاز التغييري إن لما نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهب فرق قلبه طب لما نفذها أبو بكر الصديق انطلق وتقلق في صورة الليل ايه اللي بعدها يبقى ده بقى ايه يعني اي اي اعجاز تغيير طبعا اعجاز تغيير كبير جدا جدا جدا نفهم منه ان الصور الاولى ديت كان لها اعجاز رهيب الصور الاولى ديت هي اللي خلت النبي عليه الصلاه والسلام يقف على جبل الصفا ويخطب ولا يخاف ويواجه الدنيا كلها الصور الاولى دي اللي خلت ابو بكر الصديق ينطلق ويطلع كل مالول لله الصور الاولى دي هي اللي خلت الصحابة في المرحلة الجاهزيه يستحملوا الهولوكوست اللي المساكين عملوه لهم الصور الأولى ديت هي اللي طلعت البطولات كلها يبقى الصور الأولى ديت اللي احنا قاعدين نتكلم عنها اول صور بقى صوره الفجر وصوره الليل وصوره التكوير وصوره الفاتح وصوره اقرا وصوره المدمر وصوره المنتصر وصوره الرحمن الصور الأولى ديت اصلا اثرها الإعجاز او اثرها التغيير اثر جبر الترابط الموضوعي بقى الترابط الموضوعي الترابط الموضوعي في الصورة الاعلى ركزوا معايا يا جماعه سوره الاعلى بدات بايه بدأت بإيه آه. ركزوا معايا بقى بدأت بالذكر والتدبر يبقى صورة الأعلى الكلمة واحد منهج الذكر والفكر منهج الذكر والفكر سبح اسم ربيكا الأعلى ده الذكر. يبقى هذا الزكر الذي خلق، بتوى والذي قدر، فهذا يبقى هذا الفكر ده يأخر على عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف إليه ونار لآيات اللي يقول للألباب الذين يذكرون يذكرون يبقى هذا الزكر الله قياما واقوادا على الجنوبين ويتفكرون في خلق الصمات والأرض الفك الذكر بيخص تربة القلب وبيخلق تربة قصبة الفكر والتدبر في الكون بقى بيلقي بذور التدبر في القلب الخصب بعد ما بقى تربة قصبة تنبت نفسة اليقين والإخبات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى يبقى أول صورة منهج الذكر والفكر زي آخر آلة عن القرآن العبادة والذكر والتدبر في الخلق الجزء من الصورة الفتوحات الربانية المنهمرة الفتوحات الذي أقرج المرعة إشارة إلى قدرة الله على رعاية العاملين لدينه فجعله غتاء أحوى إشارة إلى قدرة الله على أي حال أن الباطل ومدازة إلى الله قادر أن يختف بالأرض وأن الحق ومصطبع الله قادر أن يخليه هو اللي يعلو ويرتبع. يبقى إيه الفتوحات. من الفتوحات سنقرئك سنقرأك يا وعد المزيد من العلم وعد مزيد من النور وعد من الندى هيا صلى واللي هيصير في الطريق ده يصلي في العلم وفي الفهم سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى وعد بفتح التذكير ونيسرك للنصر وعد بفتح التيسير يعني النصر هو أصلا طريق يسير هي شريعة يسير هو دين يسير هي تكاليف يسير ما تخافش يا محمد بن عبد الله ما تخفيش لما لك اشتغل في الدعوة إلى الله ما تخافوش لما لكم انطلقوا في الدعوة إلى الله يا يسرى أصلا وكمان هم يترك يبقى فتح الرعاية فتح الـ الـ الـ المعية فتح الزيادة في العلم والفهم والنور فتح التذكير فلا تنسى فتح التيسير ولو يسرك لليسرى طب إيه علاقة ما بين الفصحات وما بين العبادات اللي في الأول يبقى بدايتها عبادات بدايتها عبادات و بقى الذكر والفكر والتدبر والتسبيح والارتبط بالأسماء الحسنى أول عبادات وبعد كده فتوحات إنها ضر فتوحات يبقى إذا كل ما تكتيدي في العبادة كل ما ربنا هيملأ حياتك بالفتوحات كل ما تكتيدي في العبادة كل ما ربنا هيملأ حياتك بالفتوحات كل ما تكتيدي في العبادة كل ما ربنا طعنت على يده حاليك وهيمدك بمدد من عنده وهيكرمك يعني وأتفحص الحجة يلا اقتهدو في العبادة. اجتادوا لما ربنا صغط على يذكر عباد السيدنا جوود والاجتهاد ويتخرنا الجبال معه ويسبحنا بالعشي والإشراس والطيرة محشورة في النهاية كل له قوات شدنا ملتينه الحكمة فصل الخطاة غفرنا له ذلك إنه له عندنا لجلفة حسن بقان إنه جعلناك خليطة في الأرض وهبنا له سليمان إيه ده انهي الدين والدنيا والأخرة انهي مره العطاءات دي بسبب العبادة يبقى ال الشوط الأولاني في الصورة العب العبادات منهج الذكر والفكر، الشوط الثاني من الصورة الفتوحات فتح التذكير وفتح في الشوط الثالث من الصورة التكاليف وهم تكلفين، التكليف الأولاني فذكر النفعة في الذكرى والتكليف الثاني قد أسلح من تذكر ليبقى النبع عليه السلام مكلف بالتذكير والتذكية التذكير اللي هي الدعوة إلى الله مكلف بالدعوة وجود الدعوة والتركيه اللي هي الترديه يبقى النار عليه مكلف بجهتين مكلف بجهد التذكير وهو الايه وهو الاكتات بالدعوه طيب التذكير بعد الفتوحات ليه بقى يعني يبقى احنا قلنا ليه صوت بعد صوت العدادات طب ليه صوت التذكير والتكاليف بعد صوت الفتوحات ليه ده بعد ده يلا ركزوا معايا بقى ها؟ ليه بعد ده؟ اللي هيضوء عطاءات لا يتحول لداعية لو انت ضوءت فتحات ربنا تتحول لداعية لو ضوءت الرؤى الموجهة والإجابة الدعاء والتيسير الهداية والكرامات الدنيوية لو ضوءت العطاء والفتح والمدد اعظم سبب انك انت تبقى داعية انك انك انت تدوئي انك انت تدوئي يبقى ايه؟ يبقى ده الترابط الاولاني الترابط الاولاني يعني ان اللي خاد حباي الدواء شفته بإذن لمن السرطان لن يكلم الكلام عنها طول عمره ان يقول للناس دي اتروائد من السرطان فلي شاف الفتوحات وشاف الشفاء وشاف العافية وشاف المدد بسبب العبادة وسبب الدين وشاف العطاءات بسبب الدين لن يكلم الدعوة الى الله ده الترابط الاولاني ما بين التذكير والتذكير والتذكية اللي هي التكاليف وما بين الفتحات الترابط الثاني ان بنام في صلاح لازم هيأتي الاصلاح ليكمل الدين زاي قول لابطر العصر كذا إن لا في قصر إلا أربعة شروط آمن وعمل الصلاح ضد الصلاح تواصل بالحق وتوصل بالصبر جاء الإصلاح الأم عايزة الدين اللي تل أولينين وربنا قال لا إن الإنسان لا في قصر إلا اللي قبل الأربعة اللي قبل إصلاحه الصلاح يبقى دي صورة الدين الكامل النصف الأولاني تكليف الصلاح والنصف الثاني تكليف الإصلاح عشان تبي صالحة مصلحة عشان يكمل دينك يكمل دينك يبقى الثلاث اشواط يلا اكتبوا معايا بقى وركزوا معايا انا عيدكوا تقولوني هيا الثلاث اشواط ايه ايه الترابط الموضوع بتاع الصورة يلا نحتاج محتم... محتم... محتم... نسمع كلامكم ايه الترابط الموضوع بتاع الصورة الشوط الاولاني ها شوط الفتوحاء شوط العبادات ها اليوم انا اجي فكر والفكر الشغط الثاني انتو تكتبو ماشي مستنيكو برضو شوط الفتحات الربانية فتح التذكير وفتح التايثير عبدالاتكم الفتحات الشوط الثالث التكاليف التكاليف فذكر وقد وقد افلح من ايه وقد افلح من تذكر يبقى ده الترابط الموضوعي للايه صورة الاعلى المقاصد بقى بعد كده ندخل في مقاصد الصورة ندخل جزاكم الله غيرا الى الاسم والفتوحات التكاريب جزاك الله كان ام محمدا جزاك الله كان اختنا امان يبقى ايه المقاصد المقاصد بقى بتاعة سورة الاعلى مقاصد سورة الاعلى يا اخواني في الليل اكتبوا معي عندنا اربع مقاصد اربع مقاصد في غاية الخطورة المقصد الاول ركزوا معي جدا جدا جدا لان الكلام ده يبقى ايه محتاج تركيز جميل جدا في الصورة وانا من كل كلمة في الصورة يعني ايه نقطة من المقاصد. المقصد الاول خطاب الملتزم الجديد واحنا بنقول ان دي صور معاني التأسيسية صور العشر صور الاولى من القرآن صور المرحلة السرية يعني الصور دي كانت ايه يعني كل صورة بيدخل بعدها واحد جديد في الاسلام يبقى ديه صور خطاب الملتزم الجديد هجمه الخطاب الديني ازاي يبقى عندنا خطاب للملتزمين الجدد خطاب للمجتمع عموم المجتمع خطاب للبنات المتبرجات خطاب للفاسدين والمفسدين خطاب للمحاربين للدين خطاب للملتزمين والبنتات خطاب للعاملين للدين الله لازم يبقى عندنا خطاب خطاب ودي من اعجاز القران اللي, اللي بيفهم القرآن بعمق كل سوره وكل ايه بتكلم نوع معين من المخاطبين في الواقع فبتعلمك فن الخطاب الدعوي نكلم الناس ازاي تعالوا شوفوا بتعلمنا نقول ايه بالملتزم الجديد نكلم الملتزمين والملتزمات الجدد في ايه يلا مستخلص مراحبا من الصورة واحد الكبدية في الدين جبناها من دين نسبح الأمر زي في أول طول قرآن اقرأ قم الليل قم فأنزر سبح يبقى من أولها تكاليف عملية ان الدين ده دين عملي والانتقام من الفكر المشاعري للفكر العملي وانك انت يجب انك انت تبدأ بداية عملية قوية وتبقى انسان عملي في الدين يبقى الجدية والعملية في الدين ده رقم واحد رقم اثنين حب الله تبدأ حسم ربك مش الله ربك يبقى حب الله الذي قدر فهدى ده ربنا القدر بتاوى عشان مصلحتك ومنافعك وهليتك مين قال ان القدر عشان المصايب والبتلقات لا القدر يا اخوانا قدر فهدى أنزل من السماء ما أن بقدر واحنا مذكورش القدر رفعات المطالب والصلاة فيه ويا رسالة حب من ربنا ورسالة ترقية ومختصر الظروف يبقى رقم واحد الجديد والعملية في الدين جبناها نحن نتبخ الارتفع الامر بدل ارتفع رقم اثنين حب الله يبقى نكلم خطاب المرحلة خطاب مرحلة بداية الهداية تركزوا معنا نكلمكم في ايه خطاب المتزن الجديد خطاب مرحلة بداية الهداية نكلم الجدد في ايه انت معاك واحدة جديدة بنت جديدة يا شب جديد بدأه يدخل في بداية الهداية في بإيه. ده خطاب بداية الهداية خطبانكم مش خطاب، على فن يا شباب مش خطاب على فن يا شباب إحنا خدناه صور ايه؟ في صور النبأ والنزعات وعبت خطاب اللي هو مش عاوز ده ها، اللي هو مش عايز احنا الوقت بنكلم ده بداية الهداية الناس اللي هي عائزة ومحتاجة ييبقى اييه، وبسلسة في البداية رقم التين حب اللي نكلمه عن ح ربك كلمة رب قد بقى حبه يحبنا ويرتبله بيرتب له هدايته ويرتب له أفراحه ويرتب له ضحكته ويرتب له نعمه يبقى ايه بيرتبه رقم 3 رقم ااا آآ رقم 3 الفرح بالله الذي أخرج المرأة ان ربنا يرعاك طول ما انت ماشي في طريق دين ربنا يرعاك ربنا مش هيزيبك أبدا يبقى الفرح بالله رقم 4 جلال الله تب مربك ربك ربك سب حسن يقربت بالأسماء الحسنة ويسمى الله الأعلى كمن بالذات يبقى إيه نكلمه عن جلال الله جلال إلا رقم أربعة رقم خمسة نربطه بالأسماء الحسنة. يبقى من أول الاستجام لازم تخلين ملتزم اللي معك لازم تخلين ملتزم معك يسمع عن الأسماء الحسنة ويسمع عن الدروس من من سب ها آه بجلال الله من جنبًا من كلمة الأعلى رقم ستة اليقين في وجود الله باليقين احنا قلنا في دوره كلمتنا عن الأربع أدلة على اليقين في وجود الله دليل التقدير ده دليل الخلق دليل التسويه دليل التقدير دليل الهدايه رقم 7 ها يلا انا عايزكم تتقليطوا معايا كده او تركزوا معايا ورقم سبعة الفرح بالطريق احنا قلنا الفرح بالله فرقم ثلاثة لا الفرح بالطريق البشريات دايما تبشريها دايما تبشروا الفرح بالبشريه فيسان وكروكا طبله تنول يستركم لبيطره بكلمهم عن الفرح بالطريق عن جمال العبادة عن الاستبشار بالعبادة عن قد ربنا هيفتح عليك وعليك وانت ماشيين بالطريق طريقته وانتم بتعبدوا ربنا سبحانه هيبقى الفرح بالطريق والاستبشار بالعمل الصالح والاثر الدنيوي للطاعه والاثر الدنيوي للطاعه 8 هنكلمهم عن ايه عن زوال الدنيا فجعله غطاء احمر ان الدنيا مهما زهذت ومهما اضرت ومهما حروت هتبقى في الاخر ايه غساء احمر خلاص غساء واحمر خلاص هتفرق مما فيها وهيروح باجتها ويروح جمالها وتتود ويروح نظرتها وكل يبقى زوال الدنيا الى زوال الدنيا الى اي رقم 8 الدنيا الى اي رقم تسعة ها رقم 9 ها؟ منهج الذكر والفكر نكلمهم في عبادة الذكر والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى وزين العطاءات انعملت بعدهم يبقى نربطهم بعلاقة الذكر والتدبر في خلق الله تحيثوا ان اعمال عشر الحجة هي اعمال سلطة العالم يعني الذكر والتدبر في الخلق انتو عارفين احنا بدأنا دورة في التدبر في الخلق مش عارف مين فيكو بقى ايه هيشبهها هيتيجي بعد ثلاثة العيشة النهاردة ان شاء الله مباشر على الفيت بإذن الله بدأنا دورة في التدبر في الخلق والذكر ما 6 على 6 إن شاء الله بيست مباشر يومي سبحان الله العظيم يعني الأسماء الحسنة والذكر والتدبر يا عمل عشر في الحاجة أصلا إبقى رقم 9 البدء معه بالذكر والتدبر رقم 10 رقم 10 إن احنا بقى نيه نوصله مفهومين مفهوم هي دي هنجيبها من صورة الأعلى وصورة الليل ونؤثره كالليسرة دي في سورة الأعلى وفي سورة الليل برضو أما من أعطى والتقة وصدق اصدقة بالحسنة كيف أن يفسروا لي اليسرون illing طريق الدين يسرن يعني الدين سهل جدا جدا وبعد كده ربنا سبحانه قال إيه إيه فأما من أعطى والتقة وصدق اصدقة في سورة الليل اللي بعد الأعلى على طول وصدق اصدقة يعني ربنا سامى الدين حسنة وسامى الجنة حسنة يعني الدين جميل جدا و, و, و سامى العبادة حسنة يعني الدين جميل جدا يبقى كلمة اليسرى وكلمة الحسنى هما الكلمتين اللي ربنا وصف بهم الدين ووصف بهم الطريق في سورة الليل وصورة الاعلى اليسرى أسادة من الدين سهل جدا والحسنى أسادة من الدين جميل جدا يبقى دي عشر, عشر حاجة نكلمه فيها اه اه تهوين الطريق وتحديد الطريق وتفهيم ان الطريق سهل وجميل رقم حداشر نكلمه انه استيثير على نفسه في الدين يعني نكلموا عن نبذ التشدد نكلموا عن نبذ التشدد وأن يفسروا كليل يسرى اليسرى دي اللي هو طريق الدين فينا تخلص سكك شديدة في الدين عشان توصل لربنا ليه تشد على نفسك، ما أخذ بين أمرأي إلا اختارة إيصارهما يبقى نبدأ نكلموا في نبذ التشدد وكراهية التشدد وربنا ننزل سلسة التحرين بيقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك وربنا زي ما نتكلم عن تحليل الحرام ورفو تتكلم عن تحريم الحلال زي ما ربنا حارب التساييب ربنا حارب التشدد ربنا حارب التشدد وجعل كفرة الظهار زي كفرة الزنا في نهار رمضان او كفرة الجناعة عقصة في نهار رمضان كفرة الجناعة في نهار رمضان شهرين متتبعين وكفرة الظهار شهرين متتبعين رغم الا انتقшوا على الصلاة الجناعة في نهار رمضان استحلا حرام حرم حلال، وأخدين بركه، فربنا جعل الاثنين نفس الكفارة ونفس العقوبة الشديدة، اللي حرم اللي حل للحرام، وتسيّب عقوبته زي اللي حرم الحلال، وتسدد. عارفين كده نحن بنتصر في الحديث العظيم الخطير. قال يحمل هذا الامر من كل خلف, خلف عدوله او يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله من اللي بيشيله الدين في كل جيل من اللي ربنا بيبتعتهم ايضا في كل جيل ينفون عنه واحد تحريف الغالين اثنين انتحال المضطرين ثلاثة تأويل الجاهلين تحريف الغالين الغالي هو المتشدد بيحرف الدين عشان عايز الدين يبقى متشدد الدين النبي قال ان دول بيحاربوا التشدد وانتحال المبطلين المبطل المتسيد اللي عايز الدين يبقى سيبة وعايز الاحكام تبقى سيبة يبقى بيحربوا التشدد المستفيد تلاتة تأويل الجاهلين الجاهي يبقى بيحربهم المتشددين والمتسيبين والجاهلة انهم ما يكلموش في الدين فالدين فالتيثير على نفسه في الدين تل معنى رقم 11 انه يسلق طريق التيسير التتيثير والنسينيوس رقم 12, رقم 12 ااا آآ نكلمه الوعد بتيسير الطريق والأعمال الصالحة قالوا امال بقى ان الله لم يترك وان ييسرك ايه اللي يوصلني يذكروا كلمه ييسرك المنتج الجديد خايف الطريق صعب خايف ان النقاب يبقى صعب ولينها ربنا يسهله عليك ربنا هيعينك والله ربنا هيحببك فيه ربنا مش هيسيبك طمنين طمنين القلوب ان ربنا مش هيسيبك وان ييسرك ان ربنا هيسهلك الطريق طب انا خايف اديني اصحاب ازاي طب واسيب مرات ازاي وافرض سبت البنت اللي بحبها وافرض اشتقت لها طب انا اسيب الولد اللي بحبه ازاي طب البس نقاب ازاي طب همشي في الطريق ازاي طب اصلي الفجر جماعه ازاي طب انا خايف من طريق بطال وامسره في الوادي بتكثير الأعمال الصالحة من الله ربنا مش هيسيبك ان ربنا لن يتخلى عنك ولن يتركك رقم 13 نكلمه في ايه دعوته الى سماع الدروس الوعظيه فذكر فذكر فذكر دي منهج خطير لازم في تذكر لازم يبقى فيه وعظ ناري لازم في شح قلبي عالي جدا جدا جدا ها عشان كذا دعوته إلى سماع الدروس الوعظية تذكر إنه دايما لازم يسمع الدروس الوعظية استحنا ويرتبط بها اه اه ودعوته الى اليقظة والخوف من النار دعوته الى اليقظة والخوف من النار أربع ثم لا يموت فيها ولا يحيى كلام رهيب عن النار في الصور. رقم أربعة عشر تحميله المسئولية اللي هو بيسمها تبليغ عرض المسئولية عرض المسئولية أنا بل جاي يقول لك طل وحصوب أنا جاي يقول لك شيل دين جاي يقول لك شيل دين شيل دين يبقى إذن إيه تذكر قد أفلح من تذكر الدعوة والتربية مين اللي إلا ما ولازم كله يشيله برقم 14 عرض المسئولية عليه وتحميله المسئولية وتسهيمه وتسهيمه إني تفرق وإني تتم زي ما قلنا في فكرة ال ال المسجد الأقصى اللي فاتت إني أوعى في المقطع كي جوان فلسطين إني أوعى في في الثوابت إن أضيف فلسطين ده أضيف الفلسطينيين ولا المغتصبين ده أضيف كل مسلم فاقد كل مسلم شيل دي رقم 15 الاهتمام بالتربيه وإني لازم يعطي وقت لجاي طرب ولازم يدي وقت للتربيه جبناه من قول لا بل تؤثرون في الدنيا ها يبقى خطاب التدخين على التربية وأهمية الـ الـ يعني واهمية الكلام في التربية للجدد ان كل الجدد ذات انك لوانك حاجات ما التربية وان التربية دي مهمة هل عسايتم بيستوليتم ان تفكدوا في الارض لو الوقت جابكم فتحوا ولا متكتوا البلد ولا متكتوا ولاية هتتحولوا المفتدين بدل ما انتم مصلحين لان انتم متربطوش اللي من غير تربية الفتوحات هتتحول الى كافة زي ما حصل بعد 25 يناير كده تكلمهم عن التربية وكثورة التربية فأنت عنه سلاحة اي حاجة تشغل عن التربية فهي له فهي انهاء اهل البطل بيلهون بها زي ما لهونا بالفضائيات قبل 25 يناير جات 25 يناير الدنيا اتفتحت داد دعوة الى الله ما لاناش في ليه شغلنا بالفضائيات عن التربية يبقى التربية اولا واي حاجة بعد كده بعد التربية يبقى الاهتمام بالتربيه واني لازم يدي الهواء بل تقصرون يعني بل تقصرون مفلسين قالوا ايه يعني انتم في النقاية بتد وقتكو للدنيا مش راضين تتد وقتكو عشان التسكية وعشان التربية وعشان تصلوا الى الله سبحانه وتعالى يعني هقول له في رقم 15 اوعى تلتزم ثم كل وقتك لسه للدنيا برضو الدين عايز وقت والفلاح مرتبط بالتربيه قد ازلح فانتزكى اللي هي امان الفلاح والنجاح والفعول والتكريم من الله في الدنيا والاخرة هو اللي هيتربى قد ازلح فانتزكى سمعين قولي لا قد قبل من تذكى والله يا اخواني كايني يسمح الاول مرة في حياتي وانا مش رحالكو الوقت يا اخواني قد قبل من تذكى تذكى يعني تربى يعني تربى ما حسبش هيفلح جانا اللي تربى اللي تربى هو اللي هيوصل للفلاح الحقيقي ده شعار عمر ده نوصل لكل ملتزم جديد وملتزمات جديدة رقم 15 رقم 16 بعد كده يلا عايزين بقى نشتغل مع بعض في الاستخلاصات بقى رقم 16 آآ آآ الأمن بالله الامن بالله ده من اسم الأعلى. يعني انت مع الاعلى دايما كده تقولوا للجدد أنت مع الاعلى هتخاف ازاي تخاف ازاي وانت مع الاعلى مع القائد الاعلى للقوات المسلحه عمرك ما تخاف امال لو انت مع الحاكم يبقى الأمن بالله دي مفروض في طبعا رقم 17 واخيرا انت الصح إن هذا لا في الصحف الاولى الكلام اللي بيتقال ده هو ده الدين من يوم ما ربنا نزل سيدنا هذا عايزين ده دعاد التسميع يجيبوا دين جديد هاتوا دين جديد الصحراء بس ده مش الدين الاذاعه اللي انا قرايط نقعد ونحط عينينا في وش في تعملين الدعاء متميعين فعلين الدعاء اللي, اللي بيختلسوا الشهرة من وراء تجميع أحكام الدين نقف ونحط عينينا في عينيهم ونقول لهم اللي انتوا بتقولوه ده ما هوش اللي دعاء الابراهيم ما هوش ان ابراهيم في وش النمرود عاتانه ما هوش اللي سيدنا نوح وقف ويفوش الخوب ووقذف بالحجاره عشانه ما هوش اللي سيدنا عيسى هو بيتصلب عشانه ما هوش اللي سيدنا ابراهيم او له النار عشانه ما هوش اللي سيدنا ادم فضل 15 سنة في الارض يبني بيت ايمان ويحطن للاجيال القادمة عشانه اللي انتوا بتقولوه ده مش اللي النبي دخل الشعب عشانه اللي انت ان هذا لفي في الصحف الاولى السقط الطريق انك انت تفهمه وانت فايه انت على قمة جبل الهداية في الارض ان من وسط الاف الأديان الباطلة في الارض انت ربنا اتفاق للاسلام ومن وسط مئات المذاهب الباطلة جوه الاسلام ربنا اتفاق للسنة ومن وسط ملايين الغافلين جوه اهل السنة ربنا سعى تعالى رزقك الالتزام والتدين ووسط كثير من المتدائمين احنا عادي عشر في عشرة الحجة اهو وقاعدين نطبع المشارعي وقاعدين نقنص نواصم العبادة يبقى احنا على قدمة جبل الهداة في الحياة ودي امانة في القابتنا مسؤولين عنها امام الله سبحانه وتعالى يبقى انت الصح والثقة في الطريق وهو عفتت هز وهو ده الدين اللي الانبياء جاؤوا من اجله يبقى دول كم حاجة؟ قلولي كم حاجة دول بقى؟ 17 حاجة 17 حاجة ده استخلاص خطاب مرحلة بداية الهداية استخلاص الخطاب الديني للملتزمين والمتزمات الجدد نكلم الجدد في إيه نكلم الجدد في إيه من خلال صورة الآلة شو بتوجعات شو بتصورة الصورة العالية في الصنادق شو بتصورة الآلة مليانة فوائد الدنيا دل المقصد الأول يا جماعة دل المقصد الأولاني بس المقصد الأولاني المقصد الثاني بقى المقصد الثاني خطاب صاحب الرسالة في بداية الطريق كيف يزول خوفه من الطريق الرهيب يبقى داخل اللي فات خطاب الملتزم الجديد المقصود الثاني خطاب صاحب الرسالة في بداية الطريق كيف يزول خوفه في بداية الايه في بداية الطريق ناخدها الوقت ولا نجلل المرجعية ضمن المقاصد الأربعة للصورة هاه نأخذ الوقت ولا العشة ده عشان تلط في فرائد عشر في الحجة طيب خلاص أنا أكفف عليكم المراضي إن شاء الله بإذن الله لأن برضو خدوا لكم الرقم التين دي لحسة زي رقم واحد بالزبط إن شاء الله بإذن الله 12 حاجة أنا أخدهم مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى 12 معنى السوا بتخطف فيهم صاحب الرسالة إزاي يزول خوفه من الطريق الرهيب ويعمل إيه في البداية بعد كده بقى لسه مرضو المقاصد المقاصد بصراحة يا ممكن تبقى أطول حاجة في صورة الأعلى نكمل المرة كليا بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يستددكم ويبارك فيكم أخواتنا الكريمات ايه فين الناس ما يعني الناس محتاجين ليه كده أين القوم أين أنتوا بأخواتكم تبتصروا وانا ايه طيب, طيب أختينا الكريم يا ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب وربنا يستددكم أخباركم ايه في عصر في الحجة. تمام يعني إن شاء الله منطلقين إلى الله. بتتابعوا الت اللي إحنا بنعملهم ولا لا؟ آمين. آيات الرحمن ربنا يا رب. إحنا في مم. الفجر صيبي. أنا أتكلم بعدين بقى في الموضوع ده. إن شاء الله بإذن الله أنا خلص مع دفعت مع دفع سنة تانية. بعد العاشر إن شاء الله بإذن الله مدد التفسير بتاعتهم. وبعد كده نلتقي على تسعة كده بإذن الله سبحانه وتعالى. مذكرات كده في العملي يعني اتابعكم كده واشوف اخباركم ايه ومشاكلكم في الدعوه ايه يعني بصوا والله انا عارف ان انتم منكم يعني يعني معظم طبعا يا شغالين في الدعوه اتابعكم واشوف مشاكلكم ايه فيها ان شاء الله باذن الله ونشوف برضه عاملين ايه في عطسه الحجه واخباركم ايه وعلى الطريق ولا لا وسرعتكم اخبارها ايه ربنا يثبتكم ويبارك فيكم وينفع بكم واشوف برضو مين فيكم اللي سامع الدرك الفجر البث بتاع الفجر لان المفروض ان انتوا متابعين معايا إن شاء الله بإذن الله ان الحاجات اللي انا بعملها أساسا ليكم انا بعملها لاتما ليكم والاخوات اللي بيتربوا معايا اللي ماشيين معايا على الطريق فالمفروض ان انتوا تسمعوها بإذن الله سبحانك الله لا لا لا استقبلوا كاتبوا لي جزاكم الله خير في الدعوه العظيمه الله باذن الله اعانكم اللهم الله فات عليكم تسمعوها بعد ما اول ما ان شاء الله بإذن الله الله ان شاء الله بإذن الله